شققنا الأرض شقا 110. فيها حبا 111. وعنبا وقضبا 112. وزيتونا ونخلا البان وفاكهته وابا متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخ خ يوم يفر المر من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة وترحقها قترة أولئك هم الكفرة